يفرح بقدومه المؤمن ويستسقله الفاجر والمنافق يفرح بقدومه المؤمن ليجدد التوبة فيه إلى الله سبحانه وتعالى فالتوبه مطلوبة في بداية الطريق وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق التوبة هي المنزلة التي ينتقل معها إلى غيرها ولا ينتقل منها إلى غيرها فهي مصاحبة للعبد دوما وفي سورة النور وهي مدنية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إذن التوبة مطلوبة في بداية الطريق وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق وصورة التوبة التي ذكرت فيها التوبة هي من أواخر سور القرآن نزولا وهذا يشير أيضا إلى أن التوبة مطلوبة في نهاية الطريق فهي المنزلة التي يصطحبها المؤمن ولا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها وليفوز العبد بمضاعفة الحسنات وعظيم الدرجات وزالك لشرف الزمان، فالحسنات تتضاعف لشرف الزمان كشهر رمضان وشرف الحال، ومن يقنت من كنا لله ورسوله نؤتيها أجرها مرتين، وكذلك لشرف المكان كالمسجد الحرام. يضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه أيضا السيئات ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نزقه من عذاب أليم والاجتماع العمر في رمضان يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان فقد عدلت العمر بحجة في السواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح المؤمن بقدوم هذا الشهر لأنه يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة فالسعيد من اغتنم فيه الساعات وتقرب إلى الله بما أمكنه من وظائف العبادات ولا ينشغل بمفضول عن الفاضل أول ما يطمع الشيطان من العبد في الكفر إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فإن لم يجبه العبد يطمع منه في كبائر الزنوب قال تعالى إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته فإن لم يجوبه إلى الكبائر يطمع منه في الصغائر والإصرار عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الزنوب فإنهم يجتمعن على المرء فيهلكنه فإن لم يطمع منه في ذلك شغله بالمباحات وصرفه عن الطاعات شغله بكثير النوم وفضول الأكل وفضول النظر وفضول السماع وفضول كثير من المباحات فيفوت عليه كثيرا من الطاعات وأنت في شهر رمضان تحتاج إلى كل دقيقة فإذا كان العبد واعيا وناصحا لا ينشغل مباح ولا بفضول مباح عن فعل الطاعات يطمع منه أخيرا بماذا بعمل مفضول عن عمل فاضل وهذا آخر شيء يطمع فيه وهذا مما يستدعي للعبد أن يعرف مقدار العبادات وفضل العبادات بعضها عن بعض فلا يشتغل بمفضول عن فاضل، فإن لم يطمع منه في ذلك، صلّت عليه أعواله من شياطين الإنس والجن يؤذونه. إن الاستعداد لرمضان قبل قدم رمضان لا هو علامة على صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا من تعظيم شعائر الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهناك وصايا للعبد الصالح لابد أن وينبغي أن يحرص عليه الوصية الأولى أول ما ينبغي فعله توبة النصوح وندم شديد على ما مضى من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى فهل لاحظت يا عبد الله ما يصيبنا في هذه الأيام أفرادا وجماعات من مصائب وابتلاءات فلابد من مراجعة النفس لماذا حلت بنا كلها كل هذه الابتلاءات؟ والله تعالى بابه مفتوح للعباد بالتوبة وتجديد التوبة كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فهل ذكرت الآية توبة؟ التوبة مفهومة من الآية التي بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لها لئن اتعبتك المعاصي واسقلك الزنوب فاعلم ان لك ربا يريد منك ان تتوب ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وفي الحديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ولا جوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي فتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا وندم على ما فعلت من المعاصي والذنوب كيف عصيته وأنت تعيش على أرضه كيف عصيته وأنت تعيش تحت سمائه كيف عصيته وأنت تتنفس من هوائه وتأكل وتشرب من آلائه سبحانه وتعالى إن إمهالك لأن تتوب وإعطاك الفرصة وإعطاءك الفرصة من الله سبحانه وتعالى لا هي نعمة عظيمة نعمة عظيمة على العبد أن يمهله الله سبحانه وتعالى حتى يتوب قبل أن تتخطفه ملائكة الموت وأنت على عصيانك فتلقى في النار فاخل بنفسك واعترف بزنبك وناج ربك وتذكر غدراتك وفجراتك وهفواتك وعصيانك وآسامك التي ارتكبتها في حق ربك وقد سطرها عليك الوصية الثانية إذا دخل عليك الشهر الكريم فعليك أن تشكر الله تعالى على نعمته بأن مد لك في عمرك حتى تستفيد من هذا الشهر بأنواع الطاعات وأنواع القربات فكم من قلوب اشتاقت إلى لقاء رمضان لكنها أصبحت تحت التراب الوصية الثالثة عند بداية الشهر تعلم ما لا بد منه من فقه الصيام والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغير ذلك من الطاعات فطلب العلم فريضة على كل مسلم الرابعة عقد النية والعزم الصادق على العمل والاجتهاد في الطاعة والذكر وتعمير رمضان بالأعمال الصالحة فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد من الخير على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه فمن كملت نيته تم إعانة الله له سبحانه وتعالى الخامسة استحضر أن رمضان كما وصفه الله تعالى أياما معدودات فسرعان ما يولي فهو سريع الرحيل واستحضر أن المشقة الناشئة من الطاعات تذهب المشقة ويبقى الأجر ويبقى كذلك انشراح الصدر وعن قريب وبعد غد تلتقي مع إخوانك في, في العيد وقد مر رمضان كالبرق فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر سادسا تذكر بالصيام الزمأ في يوم القيامة وما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أجبه الآخرة بساعة الإفطار وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.